أن موسى رجع إلى قومه بعد مجيئه للميقات في حال كونه في ذلك الرجوع غضبان أسفا على قومه من أجل عبادتهم العجل وقوله أسفا أي شديد الغضب فالأسف هنا شدة الغضب وعلى هذا فقوله غضبان أسفا أي غضبان شديد الغضب ومن إطلاق الأسف على الغضب في القرآن قوله تعالى في الزخرف فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين أي فلما اغضبونا بتماديهم في الكفر مع توالي الآيات عليهم انتقمنا منهم وقال بعض العلماء الأسف هنا الحزن والجزع اي رجع موسى في حال كونه غضبان حزينا جزعا لكفر قومه بعبادتهم العجل وقيل اسفا أي مغتاظا وقائل هذا يقول الفرق بين الغضب والغيظ أن الله وصف نفسه بالغضب ولم يجز وصفه بالغيظ حكاه الفخر الرازي ولا يخفى عدم اتجاهه في تفسير هذه الآية لأنه راجع إلى القول الأول ولا حاجة في ذلك إلى التفصيل المذكور وقوله غضبان أسفا حالان وقد قدمنا فيما مضى أن التحقيق جواز تعدد الحال من صاحب واحد مع كون العامل واحدا كما أشار له في الخلاصة بقوله والحال قد يجيء ذات تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد وما ذكره جل وعلا في آية طاها هذه من كون موسى رجع إلى قومه غضبان أسفا ذكره في غير هذا الموضع وذكر أشياء من آثار غضبه المذكور كقوله في الاعراف ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي الايه وقد بين تعالى أن من اثار غضب موسى القاءه الالواح التي فيها التوراه واخذه برأس اخيه يجره اليه كما قال في الأعراف وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقال في طاها مشيرا لأخذه برأس أخيه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الخبر ليس كالعيان لأن الله لما أخبر موسى بكفر قومه بعبادتهم العجل كما بينه في قوله قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري وهذا خبر من الله يقين لا شك فيه لم يلق الألواح ولكنه لما عاين قومه حول العجل يعبدونه أثرت فيه معاينه ذلك أثرا لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك فألقى الألواح حتى تكسرت وأخذ برأس أخيه يجره إليه لما أصابه من شدة الغضب من انتهاك حرمات الله تعالى وقال ابن كثير في تفسيره في سورة الأعراف وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح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 عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رجع إلى قومه ووجدهم قد عبدوا العجل من بعده قال لهم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا وأظهر الأقوال عندي في المراد بهذا الوعد الحسن أنه وعدهم أن ينزل على نبيهم كتابا فيه كل ما يحتاجون إليه من خير الدنيا والآخرة وهذا الوعد الحسن المذكور هنا هو المذكور في قوله وواعدناكم جانب الطور الأيمن وفيه أقوال غير ذلك وقوله أفطال عليكم العهد الاستفهام فيه للإنكار يعني لم يطل العهد كما يقال في المثل وما بالعهد من قدم لأن طول العهد مظنة النسيان والعهد قريب لم يطل فكيف نسيتم وقوله أم أردتم أي يحل عليكم غضب من ربكم قال بعض العلماء أم هنا هي المنقطعة والمعنى بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ومعنى إرادتهم حلول الغضب أنهم فعلوا ما يستوجب غضب ربهم بإرادتهم فكأنهم أرادوا الغضب لما أرادوا سببه وهو الكفر بعباده العجل وقوله فأخلفتم موعدي كانوا وعدوه أن يتبعوه لما تقدمهم إلى الميقات وان يثبتوا على طاعة الله تعالى فعبدوا العجل وعكفوا عليه ولم يتبعوا موسى فاخلفوا موعده بالكفر وعدم الذهاب في أثره قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا قرأه نافع وعاصم بملكنا بفتح الميم وقرأه حمزة والكسائي بملكنا بكسر الميم وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بملكنا بكسر الميم والمعنى على جميع القراءات ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعدك وهو اعتذار منهم بأنهم ما أخلفوا الموعد باختيارهم ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة السامري وكيده وهو اعتذار بارد ساقط كما ترى ولقد صدق من قال إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن الطراح العذر خير من العذر وأما على قول من قال إن الذين قالوا لموسى ما أخلفنا موعدك بملكنا هم الذين لم يعبدوا العجل لأنهم وعدوه أن يتبعوه ولما وقع ما وقع من عبادة أكثرهم للعجل عن اتباع موسى بسبب ذلك ولم يتجرؤوا على مفارقتهم خوفا من الفرقة فالعذر له وجه في الجملة كما يشير إليه قوله تعالى في القصة هذه في هذه السورة الكريمة قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي والمصدر في قوله بملكنا مضاف إلى فاعله ومفعوله محذوف أي بملكنا أمرنا وقال القرطبي كأنه قال بملكنا الصواب بل أخطأنا فهو اعتراف منهم بالخطأ وقال الزمخشري طال عليكم العهد الزمان يريد مدة مفارقته لهم أيها المستمع الكريم بقيت في حديث المؤلف بقية نأتي عليها إن شاء الله في لقائنا القادم وإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته